الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى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 يغش الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان, وغير صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل.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 واحدٌ ونفضل بعضها يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو مغفِرٌ لِّلنَّاسِ عَلاَ مِهمّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ أَكْثَرُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ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 أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء أن فلا مرد له وما لهم من دونه من و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 هم في الله، وهم يجادلون في الله، وهو شديد المحال له دعوة الحق.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 ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 أَلاَائِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وعقاموا الصلاة وانسقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون, ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جن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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يصل ويقطعون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخره إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل إن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 وَحِينَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَتَفَرُونَ بِاللَّهِ مَا قُلْتُ لَهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ وَلَوْ أن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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه النوت تحل قريبا من دارهم او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزع برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخلتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم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 في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اشق لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من وارق مثل الجن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 التي التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم, دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا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 يُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِي بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الحساب أَوَلَمْ يروا أنا الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم, لا معقب لحكمه والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا